فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان؟ خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين. بينهما برزخ لا يبغيان بينهما حاجز يمنع كلا منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس؟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 فبأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان سنفرغ لحسابكم ايها الانس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب او عقاب فبأي آله ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ يرسلوا عليكم أيها الإنس والجن لهب من النار خالٍ من الدخان ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان الامتناع من ذلك. فبأي آل ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟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 فبأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جن ففي ذلك اليوم العظيم لا يسال انس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله باعمالهم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم. وهي سواد الوجوه وزرقة العيون فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ويقال لهم توبيخا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا امام اعينهم لا يستطيعون انكارها يطوفون بينها وبين حميم ان يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة.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 متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده